على موقع دي جي كيمو دوت كوم الجولة دي بتاعتي وانا قد اللي جاي وقدوم والدنيا دي لو غاب أنا من يومي ولد أسود متضرب عضي عخد ده ما تهزليش يوم اعود وبالف برج عرود ويا موت يا حقي عود حق ما هو اللي مفتوا مع الشقاوي بشق ايد مولود لازم يعيش زي الجبل صالب طلو مفروض وانا شوفت من الايام كتير غدي وانا صاحب فضوتي مش مفروشاني ورود اتعافى وضرب يا زماني وابعت في كب تاني وبموتي لو شفت دموعي ونقولت يوم حاجة وجعاني واقف وثابت في مكاني مهما الجراح كاتهداني هعافر يا بي واخر بيش حقي بزناني اتعافى واضرب يا زباني وابعت في كفي وراء تاني وتموتي لو شفت دموعي وان قلت يوم حاجة واجعاني واقف وثابت في مكاني مهما الجراحك تقداني هعافر في جواخر بشواء الآخر انا بس فيها هتقدر يغلي شيناني لا الهب هبدي ولا تهدم الأحزان ودر على ميل حملة ملخ ولا نخيوم ولا لان عندك جراح عندك وجع ابعد كمان وكمان لنا طعم سهل إن أتبلع ولا طير ضعي بقلبان تاجر ولي يفسو الصبر ميت دكان لا بزلها المخلوق ولا بنحني لجباني رأسي رفعها الفور وقصولي لي همزان صقري ومكاني في السماء حر ومليش سجان اتعافى واضرب يا زماني وابعت في كب ورداني وبموتي لو شفت دموعي مهما الجراح كاتها التاني اعفر فيها واكرمش واخد حقي باسناني اتعفى واضرب يا زماني وبعت في كفي ورا التاني وبموتي لو شفت دموعي وان قلت يوم حاجه واجع اكروبيش واخد حقي بسناني والآخر نفس فيا هتنطرك لي شيلا حصريا على موقع جي جي كيمو كو